علّّ صوتك بالغناء لسا الأغاني ممكنة ولسّا يا, يا ما يا ما في عمرنا علي صوتك علي صوتك بالغناء لو فيو رحت للكسر لازم تقول وان كما النخل باصص للسماء للسماء ولن يهز ولن يكسر ولن يهز ولن يكسر ولا, ولا خوف ولا ولا حلم نبت في الغل في الخلال علي صوتك علي صوتك للجناء بس الأداني ممكن ممكنة, ممكنة. ممكنة. <تصفيق> من ويتك وسط الجمهور قلبي اللي نفرح تداوي جرح اللي نجرح اللي نجرح بغنوتك وسط الجمع دهز قلبي اللي نفرح تداوي جرح اللي نجرح اللي نجرح أرقص أرقص تصبح عني أرقص اصبع عني اصبع عني ارقص نمشي ب امسح حلمي اصبع عني ارقص اصبع عني اصبع عني ارقص ولن نهزم ولن انكسر ولن هزام ولن ولا ظروف ولا أكبر الجوة لأنك عميز على الشوارع عميز ربون الزبابات عميز ربون القواجن عميز ربون ونحن عزة